يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَمَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاتقون خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ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 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بامره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 وبالنجم هم يهتدون أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم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 إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلاه وعليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خاربين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عذن ودخلونها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفرون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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أَشْرَكُوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه ذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبرك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الجناة والزبب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ينكر السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أَوْ يَأْتِيَهُمُ العذاب من حيث لا يشعرون أَوْ يَأْخُذَهُمْ في تقلبهم فما هم بمعجزين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 وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتكلمون اتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ الله تتقون وَمَا بكم من نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مسكم الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عنكم إِذَا فَرِيقٌ منكم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء يبشر به أيمسكه على أم يدسه في التراب ألا ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ارِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ الْأَلْسِنَةُ الكذب أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى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 إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون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 بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ افٍ بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون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 ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أَكْثَرُهُمْ لا يعلمون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 ما إلَّا الله مَا إلا الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن ستكم سكنوا وجعل لكم من جلود الأعاب بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبار أكنانا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 أعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَدْعُو من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 ك الكتابة بيانا لكل تبيانا لكل شيء وهده ورحمة وبشرا للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى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 وليبينن لكم يَوْمَ الْقِيَامَةِ ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء أما كنتم تعملون ولا تتخذوا أي دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله.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 ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرار المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمِنَةً مطمئنة يَأْتِيهَا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بِأَنْعُمِ الله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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فَإِنَّ الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين نادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجدالا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن فَكَمْ مِنْ بَعْدِهَا لَغُفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرٌ لِّأَنْعُمِ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسن وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا بَعْمِ الْتَائِبَ رَاهِمَ حَلِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَرَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَكَ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن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 والذين اتقوا والذين هم محسنون